عشرة استمع الأسئلة والأجوبة، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. كم نجما في الصورة؟ في الصورة ثلاثة عشر نجما. كم كأسا فوق الطاولة؟ فوق الطاولة ثلاثة عشر كأسا. كم نظارة في الصورة؟ في الصورة أربعة عشرة نظارة. كم كتابا في المكتبة؟ في المكتبة خمسة عشر كتابا. كم مفتاحا في المحفظة؟ في المحفظة ستة عشر مفتاحا. كم علبة في الخزانة؟ في الخزانة سبعة عشرة علبة. كم محفظة فوق الطاولة؟ فوق الطاولة ثمانية عشرة محفظة كم ساعة على الحائط؟ على الحائط تسعة عشرة ساعة